لَيْهِ قَالَ ابْنَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ فَلَا تَشْمَتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا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 فلما أخذتهم الرجفة قال قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء